الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحصان والنجم والشجر يستدان فالسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضع في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مالج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين إربكما تكذبان ما وجَلْ بحويه الاضياء بينهما بعزق لا يضيع فبأي آل إربكما تكذبان يخرج منهم اللبلق والموجان فبأي آل إربكما تكذبان أَمُ الْجَوَارِي الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ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 سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيٍّ مِّن لَّدُنَّا رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِذَا اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من ناله أنحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشطت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يَسْتَلُونَ عَنْ ذَنبِ إِنْسٍ وَلَا يَجْنُونَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فيأخذ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 فما قام ربي جنتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجن الجنتين دان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 كأنهن العقوت والمرجام فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء ومن دورهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مذهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا من الضاختان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 بأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خطر وعبقر